ما صح في المسح على الخفين ما صح في المسح على الخفين نقول الحديث الأول ما روى أحمد رحمه الله تعالى عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن أبي قيس عن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم وارضاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ فمسح فمسح على الجور بيني والنعلين فمسح على الجور بين والنعلين الحبيب قلت رجاله ثقات إلا أبا قيس إلا أبا قيس قلت وهذا كلام أهل العلم في أبي قيس وهو لا ينزل به عن رضبة الاحتجاج قال أحمد لا بأس به قال أحمد لا بأس به وقال ابن معين ثقة وقال ابن معين ثقة بل كان أحمد وابن معين يقدمانه على من على الأعمش بل كان أحمد وابن معين يقدمانه على الأعمش قلت وقد وثقه العجليين والنساء والدار قطني وأخرج له البخاري وأخرج له البخاري رحمه الله تعالى ولكن مقرونا بغيره لا لا أخرج له البخاري معذرا ما في مقرون. قلت وما أخرج البخاري وكله من خرج له البخاري فهو لا ينزل فهو لا ينزل عن ربك ماذا الصدوق لأن البخاري قد عرف عنه ماذا الشدة في انتقاء من في انتقاء رجاله البخاري كان شديدا في انتقاء ماذا في انتقاء رجاله ما كان يروي الأعمش إلى مقرونا بغير على جلالة قدر من الأعمش واضح قلت وأما قول الحافظ فيه ربما خالف صدوق ربما خالف وكذا قال أحمد وهو يخالف في أحاديثه وهو يخالف في بأحاديثه وهذا النقد وهذا النقد لا يذهب بروايته لأنه ليس من شرط الصدق ولا الثقة ألا إيه ألا يغلط ألا يغلط وألا يهمت ثم تأمل قوله ربما خالت تأمل قول الحافظ ربما كأن ذلك لم ايه؟ اجب يا رجل لم يقصر منه أن ذلك لم يقصر منه ومتى يترك الرجل حتى تقصره قلت ولا يترك الرجل حتى تكسر مخالفته لماذا للسقاة لكن مجرد المخالفة لا يترك لأجلها مجرد المخالفة فإن حديث الرجل لا يترك لمجرد المخالفة وإنما يترك حديث الرجل بماذا إذا كسرته مخالفته لمن للسقاة لكن هنا ما كسرت مخالفته ولذا قال أحمد ولذا قال أحمد وهو يخالف في أحاديثه ولا بأس به ولا بأس به وبهذا رأيت أن أكثر أهل العلم على توسيقه بل جماهير أهل العلم. أما كلامه، أما كلام أبي حاتم فيه هي المشكلة في كلام من أبي حاتم من أنه قليل الحديث ليس بحافظ. فجوابه. أولا أنه سئل عنه مرة أخرى فقال صالح الحديث قال صالح الحديث أو لين الحديث إذا هذا أول جواب أن أبا حاتم ماذا ممكن أن نقول أنه سقه في موضع ثانيا لين عند أبا حاتم فعده توسيقا أبو حاتم يكاد يشنق الروال كذابين والوضعين لو أمكنه الله من رقابهم لقتلهم قلت ثانيا ما عرف عن أبي حاتم من الشدة في النقد والقوح ثالثا ان نافع حاتم قد انفرد بما قاله من جرع ابي خيث يبقى هذه اول مشكله عن الحديث ماذا ازلناها ناتي للمشكله الثانيه نعم امم إذا؟ طب هو مش مجهود هذا رجل معروف قلت ثانيا وقد ضعفه نفر من أهل العلم أو قد ضعفه جماعة من أهل العلم الكبار قال البيهقي قال البيهقي رأيت مسلم ابن الحجاج ضعف هذا الخبر وقال أبو قيس الأودي وهزيل وقال أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان ثانيا قال في عبد الرحمن بن مهدي كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به وقال سفيان منكر الحديث أو حديث منكر وضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني والنسائي والعقيلي والدارقطني وقالوا معلول وقالوا معلول لمخالفة أبي قيس وهزيل الأجلة لمخالفة أبي قيس وهزيل الأجلة من أهل العلم من أهل من الرواة وقد رووه عن المغيرة مسح على الخفين إذن هذه العلة الثانية إن الرواية الأشهر عن المغيرة أنه ماذا؟ مسح على الخفين فهم قالوا أن لازم هذا أن لا يروى أن يكون هؤلاء قد خطأ ماذا؟ قد أخطأ فيه لأن رواية الأجلة عن المغيرة المسح على الخفين لا على النعلين والجوربين وسوف نجيب عن هذه العلة الثانية وهي علة الضعف وأن الحديث معلول بزعم مخالفة من مخالفة أبي قيس الأجلة ممن روه عن المغيرة فقالوا بل هو على الخفين لا على النعلين والجوربين وساعتنا الآن استابعة إلا أربع دقائق أو ثلاث وهذا موعد الامتحان يا طررة العلم فإذا درسنا يتوقف ساعة للامتحان ويعود بعد المغرب مع حديث المغيرة بن شعبة في مسح الجوربين والنعلين فالدرس يستأنف عقيب المغرب بإذن الله تبارك وتعالى وهانتم الآن افرنقعوا من الأوراق البيضاء التي أرسلت للتوزيع على على الأخوات من أجل الكتابة فيها يعني يعني هي مرسلة هدية من أحد الإخوة يعني للكتابة فيها إن شارتها نعم محمود من محمود فين محمود حدادك محمود دي إن بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول وهو الأذي أخرجه أحمد حديث المسند وأخرجه غيره كما سيأتي من حديث أبي قيس عن هزيل عن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجور بيني ون الحديث قلت رجاله ثقات إلا أبو قيس كما سبق لكنه صدوق وإن كان ماذا يخالف أو ربما خالف كما قال أحمد كما قال أحمد رحمه الله تعالى وكذا قاله الحافظ ربما خالف إلا أن جماهير أهل العلم أو جماهير النقاد على توثيق أبي قيس ما بين قائل صدوق ولا بأس به، بل كان بعضهم يقدمه على من على الأعمش، كان أحمد ويحيى بن معين يقدمان أبا قيس على الأعمش، واضح، وعلى هذا فلا يضره ما قال فيه أبو حاتم من أنه ليس ليس بحافظ، فقلنا فإنه في موضع آخر قال لا بأس لا بأس به. أو قال صالح وثانيا قد عرف عن أبي حاتم ماذا شدة في نقد الرجال وسالسا وهذا تفرد به أبو حاتم رحمه الله تعالى عن جماهير أئمة النقد يبقى هذه أول مشخلة وهي الكلام في أبي قيس المشخلة الثانية أن كبار أهل العلم من المحدثين قد ضعفوا. أعلوا هذا الحديث وقالوا معلول ومن أشهر ممن أعله هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعبد الرحمن ابن مهدي أيضا رحمه الله تبارك وتعالى وعلي ابن المديني نعم إيه ده. قالوا معلول لا الحديث حديث وأعلوا بماذا بأن المحفوظ عن المغيرة ابن شعبة هو المسح على ماذا على الخفين لا على الجوربين لا على الجوربين وقد ضعفه نفر من أهل العلم وهم كما قلت الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان وابن المدين والنسائي والعقيل والدارقطني قلت والحديث لا يعل بهذا كما قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى فلا يلزم من كونه المحفوظ عن المغير المسح على الخفين ألا يروى ألا يروى عنه المسح على الجوربين والأحاديث لا تعلب مجرد الاحتمال ولا ينتفى ثبوت المسح على الجوربين بثبوت المسح على الخفين مثاله من يضرب مثالاً شهيراً على اختلاف الرواية ولا يلزم من اختلاف الرواية أو اختلاف الصفة ضعف الحديث كالصلاة ماذا؟ الكسوف فإنها مروية على ماذا؟ على كيفيات متعددة غير أن هذا لا ينفي ثبوت ماذا؟ ثبوت صفة عن صفة كما قال الشيخ شاكر رحمه الله كما يروى عنه في صفة الكسوف صلى الله عليه وسلم كيفيات متعددة فمن روى الكسوف بركوعين ومن روى الكسوف بأكثر بالركوعين قلت رابعا والمغيرة بن شعبة قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا يعني يمكن أن نقول المحفوظ عن المغيرة والمسحة للخطفين لو كانت له وقعة وقع واحدة لكن المغيرة كانت له صحبة طويلة لأنه أسلم قبل الحديبية وانتم تذكرون قصته في الحديبية مع من؟ مع عروى بن مسعود لما قال له نحي يدك اللحية النبي عليه الصلاة والسلام فيكون قد صحبه قريبا من سبع من سبع سنين وهذه صحبة طويلة وهذه صحبة طويلة لا ينتفى فيها المسح على ماذا قلت لا ينتفى فيها المسح على الجور بيني ولا يمنع أن يروي عنه أحاديث عدة على وقائع مختلفة قلت خامسا وقوله النعلين والجوربين والجوربين والنعلين فيه ضبط بحيثه لا تختلط الرواية على الراوي يعني لا تختلط الرواية على الراوي ممكن يقول لو رواها الجور بين مكان إيه؟ مكان النعلي ممكن عندئذن نقول الرواية اختلطت على من على الراوي اختلفت عليه لكن لما يقول جور بين وال نعلين الرواية فيها ماذا فيها ضبط مما ينفي اختلاط هذه الرواية على من على الراوي لكن متى تختلف الرواية أو تختلط الرواية على الراوي لو روى حديثين في شيء في شيئين متقاربين فيمكن أن تختلف الرواية إيه؟ الرواية عليه واضح قلت سادسا ولقد صح المسح على الجوربين عن نفر من الصحابة عده ابن القيم رحمه الله تعالى تسع عدهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تسع وذكرهم ابن المنذر وهم علي وهم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال. نعم. أنا قلت عنه علي. لا الجوردي. علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله ابن أبي أوفى. وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وابن عباس وابن عباس وهذا مما يقوي وهذا مما يقوي سبوت المسح على الجور بين عنه صلى الله عليه وسلم وهذا مما يقوي ثبوت المسح على الجوربين عنه صلى الله عليه وسلم قلت ثالثا كم سابعا ولا كم سابعا قلت وقد صح عن الصحابه رضي الله عنهم انهم مسحوا على التساخين كما رواه احمد وابو داوود كما روى أحمد وأبو داود وإن كان الحديث قد تكلموا فيه لانقطاع ما بين راشد وثوبان لكن البخاري جزمه لكن البخاري جزم بسماع راشد من ثوبان، فكيف إذا صحت بينهما صحبة لثلاثين سنة؟ وذكره الزهبي، وذكره الزهبي في من سمع من من ثوبان قلت ومسح الصحابة على التساخين لا شك يرجع إلى أصل ما هو الأصل المسح على ماذا على الجوربين لا نقول على الخفتين لأن التساخين أشبه بماذا بالجوربين منها إلى الخفين لتساخين لأن الخفين على عهد الصحابة كان الرجل يمشي فيهما بعكس ماذا الجوربين ما كان يتابع فيهما مشيا والتساخين من قماش والجوارب من قماش فصارت ماذا أقرب شبها بها قلت والتساخين أقرب شبها بالجوربين من الخفين يبا هذا الوجه الكم السادس طيب الوجه السابع قلت والحديث قد صححه جماعة من أهل العلم أشهرهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وابن خزيمة وابن حبان وابن دقيق العيد ومن المتأخرين ومن المتأخرين الإمام جمال الدين القاثمي والعلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني ويمكن أن يضم إليهم الحافظ من غير جذب من غير ماذا؟ من غير جذن فالأمر يحتاج إلى تحقيق نسبة ذلك إلى الحافظ. واضح؟ يبقى هذا مما يقوي كون الحديث ماذا؟ سابتا وهو تصحيح نفر من الإنبلا طبعا هنا قد يحتاج بأن من ذكرتهم هم ممن عرفوا بماذا؟ بالتساهل طبعا هنا أقول كلمة كون الإمام الترمزي عرف بالتساهل أو ابن خزيمة أو ابن حبان هذا لا يعني أنه متساهل أبدا لأن هذه مسألة فعلا مهمة بعض الطلبة لما يسمع صحاحة والترمز فكأنه يعني تقول وغز بإبرة فينطفل لا الترمز متساهل لا هذه ليست قاعدة مطلقة نعم الترمز حصل منه تساهل والتساهل كان عند الترمذي يعني تستطيع أن تقول كان كثيرا لكن هذا لا يعني أن تصحيحات الترمذي ماذا ترد بالمر؟ هذا ما قاله أهل العلم خاصة وأن تصحيحات الترمذي مما يجعل تصحيحات الترمذي معترف عند آل العلم شيء مهم جدا أنا تصحيحات الترمذي رجع إلى من جزء منها كبير رجع إلى من إلى سؤالاته البخاري. وإن كان فعلا ينص على ذلك أحيانا أو كثيرا فهذا لا يعني أن تصحيحاته الأخرى ليست من سؤالات البخاري يعني مثلا تجد الترمذي سألت عنه محمدا ابن إسماعيل فقال حسن فقال أصحي شيء في الباب يا هذا مما يجعل تصحيحاته الترمذي ماذا وجها أن تصحيحاته في الغالب راجعة إلى ماذا إلى سؤالاته الإمام ليه البخاري والبخاري لم يرويها لأنها ليست على ماذا على شرطه الذي اشترته فهذا وجه سابع لتصحيح هذا الحديث قلت الوجه السامي أن الحديث له شواهد وإن كانت ضعيفة له شواهد وإن كانت إيه وإن كانت ضعيفة من أشهرها حديث أبي موسى عند ابن ماجه وفيه انقطاع وفيه انقطاع وحديث بلال وحديث بلال أيضا رضي الله عنه وأرضاه وإسناده ضعيف مسح على الخفين والجوربين وحديث أبي موسى الذي قبله فهذان إيه حديثان وإن كان وإن كان ضعيفين وهنا مسألة هل الحديث الضعيف هذا لا قيمة له بالمرة لأن بعض الطلب لما يسمع حديثا ضعيفا يبقى معناه هذا الحديث ضعه تحت إيه تحت قدميك. لا بأس عليك، لا بأس. فضة. هذا الحديث بعض الطلبة أقول ما يسمع كلمة حديث ضعيف ضعه تحت إيه قدميك لا يخونه. الحديث الضعيف نعم يسقط في باب ماذا؟ الاحتجاج. لكن هذا معناه إنه له في أبواب أخرى إيه؟ يعني أحيانا تؤخذ منه لغة. حديث إيه ضعيف. أحياناً يذكر الاستئناس، حديث الطعيف، وبعض أهل العلم يذكره لماذا في باب الترغيبات، وبعضهم يكتبه من أجل أن يعتبر به إذا وجد له ماذا، إذا وجد له شاهداً يشهد له، واضح. خاصة يتأكد ما قلت هذا إذا كان ضعفه إيه؟ مقارباً، ومن هنا طلبة العلم في نقطة مهمة جدا فالأحاديث الضعيفة باب علم أيضا وإلا لماذا عن بها أهل العلم نعم كتبوها ليحذر الناس ماذا منها منها من باب أن ترويها على سبيل الجزم نها سابتة على رسول الله منها أن يحتج بها لكن هذا معنى أنها لا تخلو من فائدة في أبوابه في أبواب أخرى من أبواب العلم وهذه مسألة مهمة جدا هذه مسألة مهمة جداً، ولذا رأينا كثيرا من أهل العلم يذكر الحديث الضعيف على بابه على في وي... في باب الاستئناس حيناً، خذ بالك. لا يذكره أصلاً بمعنى إيه؟ يعني لا يذكره أصلاً في الباب، يعني إحنا هنا عندنا حديث الباب هو حديث مغيرة، لكن هذه الأحاديث لا نذكرها أصلاً في الباب، إنما نذكرها من باب ماذا؟ خذ والزلك خذ نقطة مهمة جدا أنا الآن توسعت في الرد ليه هذه الردود قد يكون بعضها أقوى من بعض وبعضها ماذا أضعف من بعض لكن في الجملة يشد بعضها, إيه؟ بعضها. فليس من شرط هذا البناء أن تكون كل لبناته ماذا قوية إنما قد يكون فيه لبن ماذا لبن ضعيف واضح فإذا هذا وجه مهم جدا بلآن إحنا استفدنا فائدتين فائدة تتعلق بتصحيحات الترمزي وأمثاله من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان وفائدة تتعلق بالحديث بالحديث الضعيف واضح والحديث الضعيف خاصة إذا كان ضعفه ماذا ضعفوه مقاربا إنما سقوط هذا الحديث الضعيف بالمرة في باب ماذا في باب الاحتجاج سقوط هذا الحديث الضعيف بالمرة إذا كان ماذا موضوعا سقوط هذا الحديث الضعيف بالمرة إذا كان في هذا الحديث ماذا يعني تأسيس لباب أو تأسيس لكذا لكن إذا ذكر في باب ماذا الاعتبار إذا ذكر في باب الاستئناس إذا استنبط الإنسان منه ماذا شيئا لغا يعني ما سعت حديث إياكم وخضراء الدم هذا حديث نتفق على ماذا أضع فيه. لكن ألا يستأنس به في ماذا إذا كانت المرأة إذا كانت المرأة لها أهل سوء نستأنس به في هذا الباب ألا ينكحها الرجل وعندنا على ذلك شاهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكح ابنة من أبي جهل علي ما السبب قال إني أخاف أن يفتنو ابنتي مع أنهم آمنوا وأسلموا لكن خشي عليها من ماذا من كونهم ماذا من أبناء أبي جهل، مع أنهم أسلموا وحسن ماذا إسلامهم وهذا يدل على أن حديث الأول له معنى إيه؟ له معنى صحيح ياكم خضراء الدمن المرأة الحسنى تكون في المنبث له فنحن لما نذكره نبين ضعفه. هذا ما يجب علينا لما نذكره لا نذكره في باب له الاحتجاج لا نذكره في باب الاحتجاج إنما نذكره في باب ماذا الاستئناس فهذه مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم وهذا مذهب وسط واعتدال مذهب وسط واعتدال بشأن الترمزي إمام رحمه الله تعالى وبشأن الحديث الليه؟ الضعيف وبشأن الحديث الضعيف وإن ذلك أنت تجد في كتب أهل العلم أحاديث هي ماذا هي ضعيفة ومنهم من ينص على ماذا على ضعفها طب ليه يذكرها أصلا وتجد هذا في الفتح كثيرا ولا لا حافظ يذكره أحيانا ليستأنس منه بمعنى يقوي ماذا يقوي المعنى الذي ذهب إليه ذهب إليه على سبيل المثال عندك الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وأنت تملك هذا حديث مرسل لكن ترى الحافظ ابن حجر ذكره لكن لم يذكره في باب الاحتجاج وإنما ذكره استئناسا وتقوية لمعنى حديث السيدة عائشة كان لا يفضل إحدان على الأخرى في القسل كان لا يفضل إحدان على الأخرى في القسل ولكن لتسلم العهد لابد من بيان ماذا؟ من بيان ضعفها حتى لا تدخل في الحديث اللي صحيح وتشتبه به واضح فهذا ضبط في مسألة ماذا؟ الموقف من الحديث الضعيف يا طلبة العلم وهذا الجواب رقم كم على إعلال الإمام تاسم نعم أحسن أحسن، أممم أعطني أعطني الجواب الثانية مرة الإشكال الثانية مرة ثانية. طيب أولا أنا أجيبك على إشكال إسكاني قبل الأول ما يقال عند العامة ليس الذي يقال عند من خاصة يعني أنا عند العامة ما يمكن أن أقول الترمز متساهل لأن هذه قد لا تفهم على وجهها أقول لك رجل بيشتم رجل بيجتم من بيجتمها الكبار صحيح لكن لما يجي واحد يسكر لحديث أن عند الترمز هو ضعيف مثلا كيف أجيب عليه ما أقول الترمز متساهل لما أقول لا الترمزي نعم حسنه ولكن شيخ الترمزي ضعفه الإمام البخاري عند إذن ماذا أنت قرعته من غير أن تتعرض لماذا لمكانة الترمزي فما يقال عند العامة ليس ما يقال عند من عند الخاصة لمسألة مهمة جدا وأنت الآن تتكلم في مجلس غير المجلس بل إن أصل هذا المجلس لا يمكن أن تجلس عند العامة وتقول صح وكذا إلا أبا قيس فإنه يعني صدوق وليس ثقة كلام ما يطيق العوام أصلا ما يطيق وما لهم والكلام في أبي قيس هل هو جاوز القنطرة أم أنه لم يجاوز وما الكلام في أبي قيس انزل بي ولا ما انزل هذا هذا هو الجواب المثل الثاني من حدث عني بحديث يرى أنه كذب إنما لو حدث به مع عدم بيان علته علة ضعفه لو حدث به وهو يعلم ضعفه ولكن حدث به الناس من غير أن يبين فهذا في نوع من ماذا؟ من التغرير بالعامه ومن التدليس في العلم بل يدخل هذا في باب الكذب واضح فالحديث ليس محمولا على هذا المعنى هو منع رواية الضعيف ولذلك أهل العلم لهم في رواية الضعيف مذاهن فليس مذهبا واحدا عند أهل العلم ومنع رواية الضعيف من أهل العلم من أجاز رواية الضعيف وهم نفر كثيرون بدليل أن ما كتب أهل العلم منها سنن ومنها مسانيد ومنها صحاح ما الفرق بين هذه المسميات الصحاح اشترط على نفسه أن لا يروا إلا ماذا إلا الصحيح لكن السنن والمسانيد نفس أبي داود صرح في أول كتابه إنه هو يروي في كتابه ماذا الصالح وكلمة الصالح عند أبي داود تعني تعني الحسن والمقارب للإيه؟ للحسن فيدخل في قوله المقارب للحسن ما هو ماذا ما هو ضعيف بذلك قاعدتنا التي ذكرنا إنما في الحديث الذي ضعفه إيه؟ مقارب أما الحديث الذي ضعفه شديد فهذا يعني إياك وإيه وياه وباش نعم يا محمد يعني محمد ينقل كلاما عن الشيخ الالباني رحمه الله يقول بأنه سئل عن رواية الحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال فقال هو وسيلة غير شرعية فكيف تستخدم الوسيلة الغير شرعية للوسيلة الشرعية أرجو أن تفرقوا بين موقفنا نحن منها وكلام الشيخ الألبان إن هنا ما ذكرتها إلا في باب الاستناس مثل ترى أن أنا أخرت الكلام فين؟ جعلت هذا هذه النقطة رقم كم سابعة تاسعة كمان ها نقطة تاسعة في الجواب واضح إنما كلام الشيخ الألباني هو من يرغب الناس في عمل صالح بروية الحديث الضعيف من غير ما يبين ضعفه من يرغب الناس في عمل صالح وعنده ماذا الحديث الصحيح فيستغني به عن ماذا عن الحديث الضعيف ممكن هذا موقف من الشيخ الألباني لألا يمنع الناس لألا يكون كلامه بابا للناس من أبواب رواية الضعيف والاستكسار منه والاستكسار منه ولذلك يرجع إلى مذاهب أهل العلم في موقف من الحديث الضعيف إنما قالوا لا يجوز الاحتجاج به هل منعوا غير ذلك ورأينا أهل العلم يأخذون لغة من الحديث الضعيف رأينا أهل العلم ياخذون معنى من الحديث الضعيف معنى صحيح رأينا أهل العلم يأخذون من الحديث الضعيف ماذا استئناسا وماذا مشاهدا قفنا الحديث التي ذكرناها ضعفها ماذا مقارب ضعفها مقارب يعني هي أقرب إلى ماذا إلى الصحة منها إلى ضعف ويشهد لها ما قبلها من حديث من المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه طيب أجبنا الآن عن هذه المشكلة وهي المشكلة ماذا من إعلان كبار المحدثين لهذا الحديث وأجبنا عن العلة الأولى وهي علة ضعف من أبي قيس وقد تبين تبيننا هذا قيس ليس ضعيفا طيب نأتي إلى مشكلة ثالثة إشكال في تأويله فإن قيل إنما مسح على النعلين والجوربين فيكون أصل مسحه قد وقع على ماذا على النعل لا على الجورب والنعل أشبه بالخف منه من الجورب يعني هم صرفوا دلالته ليس الحديث دليلا على ماذا على المسح على الجوربين انما هو في المسح على ماذا على النعلين واضح فيكون هذا الحديث دليلا في المسح على ماذا لا يكون دليلا في المسح على الجوربين ان اصل المسح وقع على الايه قلت جوابا وهذه ظاهريه وجمود يا أباها فهم الدليل يا أباها فهم ماذا فهم الدليل ثانيا أن الرواية بتقديم الجوربين علن علي الرواية مسحة على الجوربين وال طب ليه قدم الجوربين المغيرة يبقى فهم المغير أن أصل المسح واقع على ده على الجورب لا على لا على النعل صحيح ثالثا والنظر الصحيح يرد هذا التأويل إذ كيف يصح المسح على النعل وهو لا يستوعب القدم وأكسر القدم يكون ماذا مكشوفا ولا يصح المسح على الجورب وهو الذي يستوعب ماذا يستوعب القدم سترًا فهذا مما يأبان هذا نظر والفهم للأدلة شرعي رابعا وهذا رد لأن المسح قد وقع على الاثنين معا بما دل على أن الحكم يشمل ماذا؟ يشمل الاثنين. بل خامسا يقال إن أصل المسح وقع على ماذا؟ على الجوربين وذكر النعلين هنا ضمنا ويرد هذا عمل السلف من المسح على الجوربين من غير عليه ومن أشهر الآثار أو من أشهر الآثار الوالدة عنهم عن من؟ عن أنس أنه كان عليه جوربان من صوف أو من خز فمسح ماذا؟ فمسح عليه ماء وما صح عن سمانية غيره من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب نعم لا لا لا لا الوه هنا ووه عاطثة ووه جمع كمان واضح قلت سابعا تذكرنا عشان نذكر. قلت وسبوت المسح على النعلين لا ينفي مشروعية المسح على الجوربين لأن المسح على الجوربين سابت بأدلة أخرى كما سيأتي. يبقى أجبنا على المشكلة الثالثة وهي مشكلة تأويل ماذا؟ الحديث واضح بعد أن أجبنا على هذا نأتي إلى فقهيات الحديث لسه لسه الكلام لم ينتهي قلت الفقهية الأولى مشروعية المسح على ماذا لأنها تأتي معنا فقهية ثانية هل يشرع المسح على النعلين من غير جوربين فهذا الحديث تحته مسألة ثانية مسألة المسح على ماذا جوربين مسألة المسح على إنا عليه مسألة يبقى الفقيل ولا مسألة المسح على الجور بيني قلت وفي الحديث دلالة على مشروعية المسح على الجور بيني يدل على هذا ما صح من حديث سوبار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين وقد رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح كما مضى وقوله التساخين هي الجوارب أو اللفائف من قماش ومن تأول التساخين بأنها الخفاف في رواية التساخين يعني ليه كيف تجيب على هذا التأويل ما هو في بعض الرواية قال أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين يعني الخفاء كيف تجيب على هذا هو تأويل راوي لا ما هو قال تسخين يعني الخفاء غير قول يا محمد لا قول لا لا لا ما في هذا معنى خالد غيره اجلس يا مقتان طيب ماشي قلت طيب أب أب أولا فإن أشقل بأن التساهيم في في التأويل الراوي هي هي الخفاف قلت وهذا من باب تفسير تفسير التساخين ببعض أفرادها هذا أحيانا تفسير الراوي يقع على بعض زي ما بتقول فلان مين فلان بتقول الطويل هل هذه الصفه الوحيدة اللي فيه ها لا انت وصفته بصفة كأشفة فيه لكن هذا لا ينفي وجود صفات أخرى له طويل أبيض طويل متين طويل كذا طويل إلى آخر واضح فإذن لما تيجي تقول ما القرآن كلام الله هل هذا هو فقط القرآن كلام الله ولا كلام الله المتعبت بماذا بتلاوته يبقى إذن تفسير الراوي التسخيم بأنها الخفاف هذا من باب تفسير الراوي ببعض ماذا تساخين ببعض أفرادها وهذا لا ينفي وقوع ماذا؟ التفسير على ماذا؟ على أشياء أخرى ثانية يقوي هذا أن أنسا رضي الله عنه عد الملبوس في القدم خفا من غير اعتبار لجنسه سوابا كان من قماش أو من غير قماش وسالثا ولا يمثي تفسيرها بالخفاف تفسيرها بالجوارب أيضا بقرينة مقارنتها بالعمائم خامساً والخفاف كان مسمى للجوارب عند الصحابة أيضا الصحابة كانوا يسمون الجوارب خفافا أيضا كما صح عن أنس قال في الجوربين لذين كان يلبسهما ماذا؟ هما خفان ولكنهما من قماش واضح سادسا يقوي هذا قلت سادسا أن تفسير الراوي لا يكون على وجه الحصر وإنما على وجه البيان بدليل أنه فسر العصائب بالعمائم بينما العصائب أعم من العمائم يبقى هذه أول مشكلة أجبنا عنها تفسير الرؤ فإن أشكلا بأن سوبان قال فأصابنا برد فأمرنا أن نمسح على العصائب والعمائم يعني والتساخين فقد يفهم منه قصر قصر الرخصة على ماذا؟ على سببها لهو البرد مش هذه مشكلة اخرى قال فاصابنا برد فامرنا بكذا فقد يفهم منه ماذا قصر الحكم على ماذا على السبب وهو البرد قلت والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه قلت سالسا وقد صح عنه مسحه على الجوربين مطلقا بما يرد بما يرد هذا التخصيص خامسا صح عن السلف أنهم مسحوا على الجوارب أيضا من غير هذا السبب سادسا الأصل في الرخص التوسع والتخفيف والإباح. يبقى أجبنا على هاتين المشكلتين متعلقتين بحديث من ثوبان. وهذا الدليل الثاني معنا على مشروعية مسح ماذا؟ المسح على اللي على الجوارب. الدليل الثالث. ما صح عن عدد من الصحابة رضي الله عنه أنهم مسحوا على الخفاف مسحوا على الجوارب عذرا وأشهرهم أنس رضي الله عنه كما روى البيهقي في السنن الكبرى قال رأيت أنس دخل الخلاء رأيت أنسا دخل الخلاء وعليه جورباني نعم راشد راشد بن نجيش قال رأيت أنسا دخل الخلاء وعليه جورباني أسفلهما جلود وأعلاهما خجز وأعلاهما خجد فقيل أتمسح عليهما، فقال أنا سر رضي الله عنه أو فمسح أنا سر رضي الله عنه عليهما عذرا وصح عنه أيضا عند النسائي أن الأزرق ابن قيس رآه يمسح على جوربيه وكان من صوف فقال أنس هما خفاني ولكنهما من صوف هذان دليلان عن أناس أنه مسح على ماذا؟ على القماش. لكن هنا في هذا الحديث إشكال ودفع. أنه في الرواية الأولى كان جواربيه ماذا؟ منع عالين يعني من جلد. والجوارب المنع على أشبه بماذا؟ بالخفار. فلذا تأول أنس تأول أنس فقالهما خف ثاني يبه هذه مشكلة طلبة العلم كيف نفعل في هذه المشكلة الآن ها الجوار نعم أولي يا محمد تمام الرواية قال هما خفان ولكنهما من صوف ده في رواية الأزرق تمام في رواية الأزرق ابن قيس فدل على مفارقة الجورب للخف عند أنس هو العبر بماذا بأعلاهما وكان أعلاهما من فز من صوف نعم صحيح لو كان خفا بمعنى أنه خف في معناه في حقيقته لما تعجب الأزرق بن قيس وقال أتمسحه عليهما لأن عجب الأزرق بن قيس أنه ما رآهما ماذا خفيني فلذا أنكر أحسنت جوابا غيره. طيب لا بأس قلت جوابا الأول ولو كان خفين في المعنى ولو كان خفين في المعنى والحقيقة لما كان هناك معنى لإنكار الأزرق ابن قيس أو لسؤال بلاش إنكار لتساؤل الأزرق ابن قيس اثنين الرواية الثانية ليس فيها ذكر من أجايبك في الكلام. الرواية الثانية أو الحديث الثاني أثر الثاني أثر الأزرق ليس فيه ذكر أنهما كان منعلين أنهما كان إيه منعلين الجواب الثالث أنه في بعض الروايات قال أتمسح عليهما أي على الجور بيني يبقى سماهما ماذا جور بين خامسا قول هما خفاني ولكنهما من صوف سادسا ولا خامسا ها بيش رابعا أظن هذا خامسا نعم قلت خامسا ولا فرق بين كونهما منع عليني أو غير منع عليني هنا، لأن العبرة بظاهرهما وهما محل ماذا والظاهر هو محل المسح يبقى الآن ذكرنا الدليل الثالث ودفعنا الإشكال فإن أشكل بأنه موقوف على أنس مش ذي مشكلة, مشكلة ثانية مشكلة ثانية أو إشكال آخر ثاني فإن قيل بأنه موقوف على أنس والموقوف لا حجة به كيف تحتج بهذا الموقوف وتجعل منه حجة قل طيب لكن القول الأذرق ألا يكون في شبهة اعتراض على الفعل نعم أنه وافقوا في ذلك عدد من الصحابة وهؤلاء الصحابة لم يعلم فعلا أن أحدا أنكر المسح على على الجوربين نعم هذا فهم الصحابي للمرفوع اللي هو مسألة المسح على ماذا على الخفين فإنما أنس هنا ما مسح إلا فهما منه لمشروعية المسح ماذا على الجوربين من مشروعية المسح على الخفين فهو مسح عليهما بنص فيكون فعل أنس راجعا إلى ماذا إلى النص والدليل لا لا احنا بالكلمة شاء على روح نعم نعم ان انس فصر الجورة بين انهما ماذا خفاني فهذا وجه الدلالة فيكون فعل انس هنا تفسير لماذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام طيب نؤذن بعد الازام نكمل ان شاء الله طيب هنجيب على هذه الشبهة ويبقى بقية الكلام عن مسألة المسح الجوربين في الغد ان شاء الله تعالى بحيث ان احنا يعني ان استطعنا ان نأخذ حصة ثالثة اليوم فلا تضيع علينا حصة ثاني فبعض الشيء اهون من كله طيب نقول الجواب عن هذا وانما فعل انس رضي الله عنه لا يخلو من وجهه من وجه الحجة بما وقع في تمام الرواية من تفسيره معنى الخفين أو من بيانه معنى الخفين فكان أصل فعله مسحا على الخفين بفهم وفهم الصحابي ماذا حجة قاصة وهو فاهم لغوي شرعي إن فهم أنا سنة لغوي بفسر معنى الخفين وشرع وشرعي صحيح ثانيا ان أنصر رضي الله عنه كان اشد الناس صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم فصحبه عشر سنين وهذا مما يجعل لفعليه وجها من التأسي والاقتداء رضي الله عنه. وإن كان لم يصرح في روايتها هنا بهذا سالسا أن أنس وافقه على ما فعل ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم ينعاد وجود المخالف لهم. يعني فعلا أنا لم أقف على صحابي منع المسح على الخفين على الجوربين استغفر الله. إنما الذين منعوا المسح الخفين نقلنا أقوالهم ورجعوا رجعوا رجوعا صريحا عن قولهم بعدم ماذا المسح أشهروا ابن عباس صحيح وأبو هريرة وابن عمر واضح طيب نقول هذا ثالثا جوابا قلت رابعا ولا يقال هذا موقوف لأنه في تفسير المرفوع وبيانه خامسا وإن أنصر رضي الله عنه فدأبان معنا لغويا في الحديث من أن الوصول الخفين لغة يشمل كل ملبوس في القدم. طيب هذه خمسة وجوه في دفع هذا الإشكال وتبقى معنا المسألة للغد. يعني طبعا لازالت هناك. اشكالات عند المانعين، قلت المسألة قوية أو الخلاف فيها قوي وهو خلاف معتبر لأن أفاضل من أهل العلم يمنعون المسح على الخفين أو الجوربين استغفر الله وسياط كلامهم إن شاء الله تبارك تعالى وجو بعض. نعم، نعم، كيف؟ مكانة الصحابي تؤثر في الموقوف لا أعلم فرقا بين صحابي وآخر في مسألة ماذا الحجة بموقوف لكن مك... مسألة مكانة الصحابي قرب الصحابي علم الصحابي هذا مما يعطي الموقوف ماذا قوة واضح هذا إن ذلك كان دائما أهل العلم لك وفلان أعلم من فلان بكذا فكان يعطي موقوفه إيه قوة بحسب ماذا قربه من النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما عرف عن هذا الصحابي من شدة التأثي والاختداء بحسب ما عرف عن هذا الصحابي من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه السنة منه يبا هذا لا نقول بأنه يؤثر في مسألة كونه موقوفا إنما يؤثر في قوة له في قوة الموقوف فهو يكسبه قوة ويرفع ويرفع من درجته شيئا ما لكن لا يكون حجة فالاصل في الموقوف مطلقا أنه ليس بحجة لكن الحجة بالموقوف مشروطة بشروط من أهم هذه الشروط أن لا يعلم للصحابي ماذا مخالف اللهم المستعان طيب نقول نيل الأمان من تر...